هي لام التعليل وهي متعلقة بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية أي إن تؤذن فيهم يأتوك مشاتا وركبان لأجل أن يشهدوا أن يحضروا منافع لهم والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وقوله منافع جمع منفعة ولم يبين هنا هذه المنافع ما هي وقد جاء بيان بعضها في بعض الآيات القرآنية وأن منها ما هو دنيوي وما هو أخروي أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرج الحاج بمال تجارة معه فإنه يحصل له الربح غالبا وذلك نفع دنيوي وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أنه ليس على الحاج اثم ولا حرج إذا ابتغى ربحا بتجارة في أيام الحج إن كان ذلك لا يشغله عن شيء من أداء مناسكه كما قدمنا ايضاحه فقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فيه بيان لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه وهذا نفع دنيوي ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن والذبائح كقوله في البدن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى على أحد التفسيرين وقوله فكلوا منها في الموضعين وكل ذلك نفع دنيوي وفي ذلك بيان أيضا لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه، وقد بينت آية البقرة، على ما فسرها به جماعة من الصحابة ومن بعدهم، واختاره أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره، ووجه اختياره له بكثرة الأحاديث الدالة عليه، أن من المنافع المذكورة في آية الحج غفران ذنوب الحاج. حتى لا يبقى عليه إثم إن كان متقيا ربه في حجه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وذلك أنه قال إن معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أن الحاج يرجع مغفورا له ولا يبقى عليه اثم سواء تعجل في يومين أو تأخر إلى الثالث ولكن غفران ذنوبه هذا مشروط بتقواه ربه في حجه كما صرح به في قوله تعالى لمن اتقى الآية أي وهذا الغفران للذنوب وحط الآثام إنما هو لخصوص من اتقى ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا وممن نقل عنهم ابن جرير أن معناها أنه يغفر للحاج جميع ذنوبه سواء تعجل في يومين أو تأخر علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر ومجاهد وإبراهيم وعامر ومعاوية بن قرة ولما ذكر أقوال أهل العلم فيها قال واولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال تأويل ذلك فمن تعجل من أيام من الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه يحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى في حجه فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه وفعل فيه ما أمر الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الأول فلا اثم عليه لتكفير الله ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده وإنما قلنا إن ذلك اولى تأويلاته لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وساق ابن جرير رحمه الله باسانيده أحاديث دالة على ذلك ففي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجه المبرورة ثواب دون الجنة وفي لفظ له عن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث أو خبث الحديد وفي لفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضيت حجك فأنت مثل ما ولدتك أمك وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبئ عن أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه كما قال جل ثناؤه فلا إثم عليه لمن اتقى أي الله في حجه فكان في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح أن معنى قول الله جل وعز فلا إثم عليه أنه خارج من ذنوبه محطوطة عنه اثامه مغفور إجرامه إلى آخر كلامه الطويل في الموضوع وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال إن المعنى لا إثم عليه في تعجله ولا إثم عليه في تأخره لأن التأخر إلى اليوم الثالث لا يحتمل أن يكون فيه إثم حتى يقال فيه فلا إثم عليه وأن قول من قال إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول التعجل لا يجوز وبعضهم يقول التأخر لا يجوز فمعنى الآية النهي عن تخطئة المتأخر المتعجل كعكسه أي لا يؤثمن أحدهم الآخر أن هذا القول خطأ لمخالفته لقول جميع أهل التأويل قال المؤلف رحمه الله وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى فلا إذم عليه في الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه فلا يبقى عليه إثم فغفران جميع ذنوبه هذا الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة في قوله ليشهدوا منافع لهم وعليه فقد بينت آية البقرة هذه بعض ما دلت عليه آية الحج وقد أوضحت السنة هذا البيان بالأحاديث الصحيحة التي ذكرنا كحديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث إن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء الحديث ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقات معينة في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية ولتمكن استفادة بعضهم من بعض فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والدين وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم ذلك فهو تشريع عظيم من حكيم خبير والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء يعقبه